نست في ان شاء الله اي نسير عن امن النفس ان شاء الله واذا الله سنولا وسيله محمد صلى الله عليه وعلى وكان الغرض الرسول صلى وخمس وخمسين وهو الإيمان الثاني عشر من ألمة هدى الذين الناس وبيان الحق وإعلاء كلمة وهو الذي بشر به المصطفى صلى الله عليه وآله كما توافر عنه عند جميع المسلمين ووسطه بأعظم وصف وأعلى سما وهي أنه يملأ الأرض قصطاً وعزلاً وهذا رصف عظيم فإن الله سبحانه هو وهو الذي قال كتابه لقد أرسلنا رسولنا بمبيننا فأنزلنا معهم الكتاب والنزام ليكون الناس بالقس الله سبحانه هو العالم وأرسل رسله ليقوم الناس بالقسط والذي يمدر الأرض قسطاً وعذراً هو المهدي للأول محمد صلى الله عليه وآله فأيض صفة لرجلاً أعظم من هذه الصفة ومن هارد الصفة جاءت على لسان الذي لا ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا يحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بقول ولا فعل أحدا بقرابة بينه وبينه ولا لأسر يربقه به وإنما قول رسول الله صلى الله عليه وآله ما يوحى إليه ولا يخرج من دين شفتين إلا الحق وهذا الحق هو الذي جاء على لسانه وصف الإمام المهدي لأنه يملأ الأرض قصرا فإذا في هذا الوصف وفي الآية القرآنية التي تلوناها قد مقليل علمنا أن الآية التي لأجلها بعث الله سبحانه رسله والتي لأجلها أنزل كتبه وأنزل المنزم هذه الآية وهي التي لم تحصل في زمن دين الأسلمة سوف تتحقق على يدي هذا الإمام أجر الله فرجع وقلنا إنه الإمام الثاني عشر من أيمة أهل البيت عليه السلام الذين بشر النبي صلى الله عليه وآله فقد روى المخالف والمعارف أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر بأيمة اثنى عشر فنحن نقرأ أنفاظ ما جاء في طلق غيرنا فقد جاء في صحيح البطاري بسنده عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون, يكون اثنى عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي قال كلهم من قريش وجاء في صحيح مسلم عن جاري بن سمرة أيضا قال جفلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى ينضي فيه اثنى عشر فريفة ثم تكلم بكلام خفي عليها فقلت لأبي ما قال قال كلهم من كريش وجاء في صحيح مسلم أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليه اثنى عشر ثم تكلم بكلمة خفية علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كلهم من القريش هؤلاء الأئمة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله بالخلفاء ووصفهم بالقمراء ووصفهم بالأولياء هؤلاء فشّر بهما النبي صلى الله عليه وآبئ كما جاء في أصح صحاح القوم وما اتفق عليه الشيخان فقد أجمعت المخارفون لأهل البيت عليه والسلام على قدولهم بل إن بعض علمائهم حكم بكفر الشيعة لأنهم لا يأخذون ما جاء في صحيف البقائي ومسلم كان قد بلغ ما جاء في الصحيحين هذا المبلغ أن يكفر طائبة من الناس لمجرد أنهم لا يقبلون هذين الصحيحين فما بال الأرض وأنقفون أمام هذه الأخبار النتيجات في صحيح المخاربين ومسلم والتي بشر فيها النبي صلى الله عليه وآله في اثنى عشر ولياً واثنى عشر خريفة واثنى عشر أميرة فما لم ينظر في من صدر عليه هذه الأوصاف هل تنطبق هذه الأوصاف على عقيدة أحد من المسلمين غير الشيعة الإمامية أن الله برهانه ألا وإذا نررت في كلمات علماء المخالفين وجدتهم يبطيبون أن يرى في قطبيق هذه الأخبار ولعل المعد إذا أعيته السور يقول أمروها كما هي فاسكتوا عنها كل ذلك العلم كل ذلك تلك الحيرة بسبب أنهم يعلمون أنها لا تنطلق على عقيدتهم وإننا تنطلق هذه الأخضار على عقيدة الشيئة هذا بعض ما جاء في وصفه من طرق غيرنا وأما ما جاء في وصف الإمام الله فرجه من طرقنا فكثير وما فينا افترنا بعضا أخبار استحاح لنقرأها بالتبرك في, في هذه المناسبة فمما جاء من طرقنا ما رواه الصدوك الله بسند معتبر عن الأصفر بن مغاثة قال أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي قارب عليه السلام فوجدته متفكرا ينكث في الأرض فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكرا تنكث في الأرض أردت فيها؟ يعني قيرت رأيك بعد أن كنت قد طلق في الدنيا ثلاثا الآن تفكر في أن تزرع الأرض وتستثمرها فقال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط ولكن فكرت في موجود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي يملكها عدلا كما ملئت جورا وظلما تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوان ويهتدي آخرون فقلت يا أمير المؤمنين وإن هذا لكائم فقال نعم ومن الأخبار التي جاءت من طروقنا ما رواه سيطة الإسلام الكليمي رحمه الله بسند صحيح عن محمد بن مسلم في الله عليه قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن بلظكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها ومن الأخبار ما رواه الكليدي أيضا بسند واسفق عن ذرارة رحمه الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم إنه يخاف وأومأ بيده إلى بطنه يعني ألحاته وهذا التعليل ناضر إلى أول درام غيبتك وأما استمرار غيبته لأمر الله سبحانه وتعالى وإن ذلك لحكمة لعكمة ظاررة لم تبين في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليه السلام وإن عقول البشر قاصرة عن إدراك حكم ذلك جل وعلا في أمره نعم بيّنت بعض العلم ولكنها ليست على سبيل بيان علمة تامة لهذا الأمر وإنما لديان بعض المصالع التي تترك على الغيبة أو بعض الحكم التي فيها فالخوف إذا هو بيان لحدوث الغيبة أي بيان للعلمة في حدوث الغيبة فإن أول غيبته صلوات الله وسلامه عليه كان لأجل الخوف كما يظهر من الأخبار المبلمة لحال غيبته وكيفية وكيفية وكيفية وروا رحمه الله بسند صحيح عن هشام بن سال عن أبي عبد الله الصالب عليه السلام قال يقوم القاتل وليس لأحد في عمقه عهد ولا عقد ولا بيعة وهذا مما يمتاز به أجل الله فرجه عن العلمة الذين سبقوه فإنهم كانوا يكرهون على أن يبايعوا بعض السلطين وأما هو أجل الله فرجه فإذا قروا فليس في عنقه عقد ولا عهد ولا بيعة ومن الأمدار التي جاءت طرقنا ما رواه الصدوق رحمه الله بسنب صحيح عن أبي بصير رحمه الله عن الصارق عليه السلام عن آباته عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنتي أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً تكون له غيبة وحيرة حتى يضل خلق عن أليامهم فعند ذلك يغضل كشهاب التاقر فيملأها عدلاً وقسقاً كما مرئت ظلماً وجوّاً ما رواه الصدوك فهمه الله أيضا في سند معتبر عن الريام بن الصند قال قلت للرضا عليه السلام أنت صاحب الأمر قال الرضا عليه السلام أنا صاحب هذا الأمر أي الإمام المفترض طاعته عليكم أنا صاعد هذا الأمر ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما هلئت جورا وكيف أكون دا ألا ما من ضعف بدني وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدكت صفورها يكون معه أصى موسى وخاتم سليمان ذاك الرابع من ولدي يميئه الله في ستره ما شاء الله ثم يظهر ثم يظهره فيملأ به الأرض قصطا وأدلا كما ملأت جورا وظلما هذه بعض الأخبار التي في التبشير صلوات الله وسلامه عليه نجتب بهذا المقدار منها وإن كانت الأخبار المبشرة به كثيرة وقل أكثر المخالفون من التشميع علينا في اعتقادنا به وهم والله أولى بأن نشنع عليهم في ترك الاعتقاد به لأن الذي لا يعتقد بالمهدي الحي ليس لديه أيمة اثنى عشر وليس لديه خلفاء اثنى عشر يستقروا على الاعتقاد بهم اعتقادا راسقا كما بينا الرواضيات التي نقلها المخاري ونقلها مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله في الترشير بالأيمة الاثنين عشر فهم أولى بالتشميع في تركهم للاعتقاد به كما وإنهم أولى بالتشميع لأنه في ليس لهم جمال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببيعة الإمام فقد روى عنه المسلمون أمره ببيعة الإمام بألفاظ مختلفة منها النفر المشهور من ولن يبايع إمام زمانه مات ميتةً جاهلية ومنها اللفظ الوائد في صحيح مسلم من بات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية وقال كانت الجاهلية فوضى أي كان الناس مستوين ليس لديهم إمام يماغله رعية وإنما كانت العرب قبائل وكل قبيلة لها شيخ وكبير وكانت تقاتل القبائل الأخرى هكذا كان حالهم فكانوا سوا أي خوضى ليس لهم رئيس وأما المصريون فإنهم لهم رئيس وإيمان ولا بد من بيعة هذا الإيمان والقياد الرئيّة له حتى لا يتساوى الجميع ويصير الأمر فوضًا وهذا أمر لا يستقيم إلا على اعتقاد الشيعة الله برخانه وأما غيرهم فإن أمرهم بينهم وتخبطهم واضح انظر إلى غير الشيعة من حصني هذا اليوم واسألهم من هو إمامكم الذي ضايعتموه تجد في كل إقليم يقول أهل ذلك الإقليم اتمامنا كلام ويثالثون فيما بينهم ففي التي يحكمها نظام الملكي الإمام هو الملك وفي الملاد التي يحكمها أو يسودها نظام جمهوري فأيس الجمهورية هو الإمام وفي الملاد التي يكون لها نظام آخر يكون إمامها هو رئيس ذلك النظام وتغيره فهؤلاء تجدهم متشكتين كل من يقول لإمامه من هو تحتر حرفه وسلطانه وهذا يعود بهم إلى زمان الجاهدية فإن زمان الجاهدية لن يكون الأمر فيها قوضا على الإقلاق فكان في كل قبيلة طئيس وكبير وشيح يكون الأمر والنهي راجعا إليه ولكن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد هذا وإنما يريد أن يبين أن نظام الحكم في الإسلام يختلف عن نظام جاهلية إذا كان نظام الجاهلية فيه يؤوز جدا وأمران قدر وحكام متعددون فإنه ليس في الإسلام إلا إمام واحد ويجب على الرعية أن تبالي ان تبالغه هو تنقل لامه ونهيه هذا ايه لا ينطبق الا انا عقيده الشيعة الاثني عشريه انا والله تعالى فهبيا لمن يعتقد الامامه هذا الإمام عقيدته البينه الواضحه المنفرطه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وأما من خالفهم فأمرهم إلى الله ونحن ننبض أنفسنا ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا على الاعتقاد بإمامته وأن يجعلنا من أوليائه ومن عنصاره وأن يكتبنا في شيئته إنه قادر على ذلك بحق محمد وإثرته القاهر والحشر الله